وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما نعم أخي الحبيب محمد إن شاء الله تعالى اليوم كلامنا عن المرتبة الثالثة وهي الإحسان إن شاء الله عز وجل حياكم الله تعالى تكتب في المرات الماضية عن أركان الإيمان وقلنا أن الإيمان أركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذه الأركان خاصة بالإيمان وكما بينت فيما مضى لو نظرنا إلى أركان الإيمان تكون من أعمال القلوب بعكس أركان الإسلام التي هي تكون ظاهرا أي الأعمال الظاهرة كما قلت أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإثاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان كما ذكرت في رواية ابن عمر رضي الله عنه وبعض الروايات وصوم رمضان وحج البيت فلو نظرنا إلى هذه لرأيناها تتعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة الأعمال القلبية التي يكون فيها أمور, أمور غيبية ثم ثم جاء أمر آخر أعلى من هذين الأمرين أي الإسلام والإيمان وهو الإحسان مرتبة أعلى من المرتبتين وهما الإسلام والإيمان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 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله, وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب في الساجدين إنه هو السميع العليم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 ما قد قاله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الثلاثة أصول أو الثلاثة أصول فقال المرتبة الثالثة وهي بالنسبة إلى ما ذكره من مراتب الإسلام أي أن الإسلام ينقسم إلى ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فهذه مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان فلو نظرنا إلى الإيمان فهو أعلى مرتبة من الإسلام والإحسان أعلى مرتبة من الإيمان فكل مؤمن مسلم ولا عكس وكل محسن مؤمن ولا عكس والإحسان بيّنه رحمه الله بأنه ركن واحد لأنه بيّن كذلك ذلك أن الإسلام والإيمان أركان وبينت أن هذه الأركان أو لفظ الركن لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الحديث حديث عمر وحديث ابن عمر وغيرهما وإنما هذا من استقراء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى فجاءوا بهذا المصطلح ليبينوا أهمية هذه الأركان فسموا كل ما يندرج تحت الإسلام بركن من الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. سموها أركان لأن الإسلام لا يقوم إلا بها. والركن كما عرفناه ألف ما يقوم على ماهية الشيء. فهذا أي الركن ثابتا يقوم عليه الشيء فبدونه يسقط هذا الشيء فكلا الإسلام والإيمان لهما أركان الإسلام له خمسة والإيمان له ستة أما الإحسان فهو ركن واحد وجمع بين هذا كله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا أعلى مراتب الإسلام، والإسلام هنا بمعناه العام، ليس بمعناه الخاص. والإحسان ضد الإساءة، ومعناه أن يبذل الإنسان إليك معروفا فتقول هذا يحسن إلي أي يقدم لك معروفا أو يفعل لك شيئا طيبا أو يكف أذاه عنك نعم نعم هو أساس الشيء نعم بارك الله فيك أخي الحبيب فالذي يؤدي إليك خدمة أو يفعل إليك معروفا أو غير ذلك فهذا يسمى إحسان يحسن إليك فأنت تحسن للإنسان تقربا إلى الله تبارك وتعالى ليس لشخص الإنسان وإنما لأن الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان للعباد وهذا ما تقوم عليه العبادة الإخلاص لله والإحسان للعباد ويكون الإحسان في كل الأمور منها المال ومنها العلم ومنها البدن وغير ذلك إحسانك هذا يصل إلى هذا الإنسان بحبك إليه ومراقبتك إياه فهذا يكون فيه متابعة والإحسان هنا الذي يبلغ ذرية الإسلام عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف وقال وهو أن تعبد الله كأنك ترى هذا التعريف الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم جعله ركن واحد لأنه ليس بعد هذا الأمر أمر آخر فإذا أنت عبدت الله تبارك وتعالى ب يقين أنه مطلع عليك ويراك فليس هناك شيء آخر تحتاج إليه لتحقيق هذا أو هذه المرتبة لتحقيق هذه المرتبة فلذلك جعل ركن واحد ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه وهذه العبادة التي تكون لله تبارك وتعالى عبادة طلب وشوق محبة ورغبة ورهبة وخشوع ما يتمثل في معنى العبادة وأحسن ما قيل في العبادة ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهذه العبادات كثيرة منها الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك فكل ما يكون فيه عمل يحبه الله ويرضاه فهذا يدخل في مسمى العبادة فعبادة الإنسان لربه تبارك وتعالى في طلبه وفي شوقه إليه وفي خوفه وفي رغبته وغير ذلك كل هذا يجعل من العبد خالصا في عبادته كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في نونيته وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركناني فلو نظرنا إلى العبادة بمفهوم خاص تدور حول الذل والمحبة محبة في الله ولله وذل واعتقاد في أنك فقير ومفتقر ومحتاج إلى الله تبارك وتعالى وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى فالمؤمن يكون في عبادته لله تبارك وتعالى محبا ذليلا وهذا لا يتحقق إلا من العبد لربه تبارك وتعالى ولا يشرك العبد أحدا مع الله في هذه العبادة وإلا أصبح مشرك كافر نعم العبد يعبد الله تبارك وتعالى عبادة خالصة له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى. هذه العبادة التي عرفناها تحققها. لله تبارك وتعالى وكأنك تراه لأن هذا لو نظرنا إلى رجل يحب رجلا فأي شيء يفعله هذا الرجل وهو ينظر إليه هذا الرجل وهو يعرف أنه ينظر إليه ويراه هو غير الذي يفعله من دون أن يراه، فيزيد في هذا الفعل ويحسن فيه ويستحسن حتى يرضى الذي يراه هو. والله تبارك وتعالى لا نراه. ولا ينبغي لأحد في الدنيا أن يراه وهذا منهج أهل السنة والجماعة في رؤية, في رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا أنه ليس لأحد أن يراه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره في الدنيا كما قال نور أن أراه ولكن عقيدة السلف رضوان الله عليهم صحاب الحديث يرون ربهم المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة وكما قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة وذكر أهل العلم أن هذه الزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة للمؤمنين واما الكافرون لا يرونه ولن يروه نعم وذلك لأنهم لم يحققوا العبادة لله تبارك وتعالى فهذه الرؤيه تكون في الجنة وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ويبين لأصحابه رضوان الله عليهم أن في عبادتك لله تبارك وتعالى وأنت تؤمن بأنك ترى رؤية في أفعاله وفي خلقه وفي قدرته وفي آياته الدالة على وجوده هذا يجعلك تؤمن وتقر بأنك ترى الله في مخلوقاته وبأن الله موجود تبارك وتعالى لذلك عليك أن تخلص العبادة له لأنك تعلم أنه موجود وبين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن لم تكن تراه حقيقة في الدنيا، فإنه يراك، لأن الله تبارك وتعالى يرى، وهذا من مذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الرؤيا لله تبارك وتعالى. بدون تكييف وبدون تشبيه وبدون تعطيل وبدون تحريف. لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله تبارك وتعالى يرى كل شيء وهو السميع البصير. فهو يسمع ويرى. لذلك لو أنك تعتقد أنك بمجرد أنك لا ترى الله تبارك وتعالى، فتفعل ما تشاء، فهذا خطر عظيم. لأن الله تبارك وتعالى لولا تعتقد. أنك تراه فإنه تبارك وتعالى يراك ويرى كل شيء ومطلع على كل شيء وعلمه وسع كل شيء فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذا أدعى لإخلاص العمل له تبارك وتعالى إخلاصا من العبد إلى ربه إخلاصا صحيحا ليس فيه شبه وليس فيه شيء من الشركيات فلو أحد ذهب يصلي ورأى رجلا له مكانة فأحسن في صلاته وزاد فيها لأنه يرى أن هذا الرجل ينظر إلي فهو يريد أن يجعل هذا الرجل يعجب به فيحسن ويطيل وغير ذلك فالله تبارك وتعالى لو اعتقدنا وآمنا وأيقنا بأنه تبارك وتعالى يرانا في كل أحوالنا وفي كل شؤوننا لن يتجرأ أحد أن يعصيه ولن يتجرأ أحد أن يفعل ما نهاه عنه وإنما سيزيد المرء في عبادته لأنه وجد أن ذلك له ثمرات في رؤية الله تبارك وتعالى له فإن لم تكن تراه فإنه يراك ودلل الإمام رحمه الله بالأدلة من كتاب ربنا تبارك وتعالى وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فإن الله تبارك وتعالى مع المتقين والمحسنين يؤيدهم ومعه معهم بعلمه وبمعيته وبرزقه فهؤلاء محسنون أحسنوا في عبادتهم وقول الله تبارك وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم يبين أيضا أن الله تبارك وتعالى يأمرك بالتوكل عليه لأنه يعلم بحالك ويراك في كل وقت وقول الله تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتذو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه لأن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما يعلم السر وأخفى فبين الشيخ رحمه الله هذا الركن العظيم في معرفة الإحسان ودرجته العالية التي جمعت بين الظاهر والباطن ثم ذكر دليل على ما ذكره من أصل الثاني وهو الإسلام حديث جبريل عليه السلام فقال والدليل من السنة حديث جبرائيل وجبريل ذك ذكر في القراءات القراءات السبع له أكثر من اسم منها جبريل وجبرائيل وجبرائيل فهي أسماء صحيحة. وقال والدليل من السنة أي علماء قدم من كلامه رحمه الله حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه.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 قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفات العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبسنا ملية. فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل وأتاكم يعلمكم أمر دينكم وهذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى ورواه من رواية كهمس ابن بريدة أو كهمس عن عبد الله ابن بريدة لما حكوا ما قد قاله ابن عمر رضي الله عنه عن القدريه وانه تبرأ منهم وهذا حديث عظيم يبين فيه فوائد عظيمة من أدب طلبه مع أهل العلم في أدب جبريل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وهذا من أدب المجالسة للعلماء والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ونزل جبريل عليه السلام ليعلم الناس وقد شرحت أكثر هذا الحديث فيما تقدم من الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وذلل رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الحديث لأنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفيه من الفوائد الأمور العظيمة التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة ولو أفردنا له شرحا لطال المقام فهذا بينته فيما مضى من الشرح فلا يحتاج إلى شرح آخر. ثم قال رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.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 قوله تعالى يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها هذا الأصل الثالث من الأصول التي سيسأل عنها العبد في قبره يوم القيامة من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم وهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعار على المسلمين ألا يعرفوا النبي الامين صلى الله عليه وسلم نبيهم ورسولهم فذكر بقوله الاصل الثالث وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المعرفة هنا تشتمل على أمور وهذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فأول هذه الأمور معرفة نسبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأيضا معرفة سنه وأيضا معرفة حياته وأيضا معرفة موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي معرفة نسبه والذين بينوا ذلك أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى ذكر الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله شيئا مختصرا من نسبه فقال وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ثم قال وهاشم من قريش اذا النبي صلى الله عليه وسلم من قريش فهو قرشي ثم قال الشيخ رحمه الله وقريش من العرب وقريش من العرب طيب في أمان الله أخي بارك الله فيكم وقريش من العرب وبيّن هنا أن العرب من ذرية إسماعيل لأن لأننا لو تكلمنا عن تفاصيل حياتي ما قبل الإسلام من العرب العاربة والعرب المستعربة وقبائل جرهم وغير ذلك فيطول المقام ولكن الشيخ رحمه الله يعني أحال ذلك واختصر ذلك وقال أن العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وابن حزم الإمام ابن حزم رحمه الله له في جوامع مع السيرة. نسب إلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد المناف ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه زيد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 أهل العلم جميعا أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر والتواريخ والسير والأنساء على أن هذا النسب هو الصحيح وما بعد ذلك فمختلف فيه حتى قيل إذا ذكر هذا النسب بعد ذلك كذب النسابون ومن بعد عدنان نسب طويل الى اسماعيل عليه السلام نبي الله والاختلاف في أسماء هذا أو هذه السلسلة من النسب، لكن الاتفاق على أن هذا النسب ينتهي بإسماعيل عليه السلام وإسماعيل ابن إبراهيم عليهما. على نبينا الصلاة والسلام وكما نعرف جميعا العرب الأصليون قد انقرضوا أو اختفوا قديما وظهر بعد ذلك العرب العاربة والعرب المستعربة وظهرت جرهم وتزوج إسماعيل عليه السلام من هذه القبيلة وجاء بعد ذلك بالنسل أو هذا النسب فقال رحمه الله وله من العمر وله من العمر 63 سنة هذا العمر الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذن عرفنا نسبه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا النسب عليكم السلام ورحمة الله فيه من الأنبياء والرسل ثم نتعرف على مكان ولادته وسنة ولادته وفي سنة ولادته اختلاف وظهر من المبتلعة والصوفية والغلاة في تحديد موعد لميلاده وإقامة الأعياد فيه وهذا بهتان عظيم وفرية على النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه ففي سنة مولده اتفق المؤرخون وأهل العلم قاطبة على أنه ولد عام الفيل يوم الاثنين لكن لا يعلم يوما محددا والإمام العراقي رحمه الله في ألفية السيرة له منظومة في ما يزيد عن ألف بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين في أولها الاختلاف في هذا في أنه لم يتفق أحد من أهل العلم على مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم معين وإنما الثابت أنه ولد عام الفيل وكان ميلاده يوم الاثنين كما صحة الروايات أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه لكن تخصيص هذا اليوم بالثاني عشر من الربيع الأول هذه من الأمور المبتدعه التي ظهرت على أيدي الغلاة من الصوفية والفرق الضالة الذين أرادوا أن يفعلوا أي شيء لم يكن قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو كان فيه خير لسبقونا إليه نعم لم يثبت في الثاني عشر من ربيع الأول هذا الثاني عشر من ربيع الأول يوم وفاته صلى الله عليه وسلم فهم يحتفلون بموته وهذا ثابت في كتب الحديث أنه توفي صلوات الله وسلامه عليه في الثاني عشر من ربيع الأول وهذا الذي يخفى عليهم فهم بذلك يحتفلون بموته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله المستعان. وهذا الميلاد كان نعم. كان في مكة ولد صلى الله عليه وسلم في مكة ما فهمت من سيحتفل به؟ من سيحتفل به؟ يعني؟ نعم بعض البلاد وهنا في مصر يحتفلون به المولد النبوي المولد النبوي يعني هذه من خرافات الصوفية وال يعني الاشعرية ايضا الاشاعرة يستحسنوه وغير ذلك من الفرق وهم غلا نسال الله السلام حتى منهم الشيعة أيضا فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وبقي فيها من عمره ثلاثة ثلاثة وخمسين سنة منها ثلاثة عشر سنة بعد البعثة اي في الدعوة لانه ظل في مكة بعد بعثته ثلاثة عشر سنة وفي المدينة عشر سنين فلما وصل إلى ثلاثة وخمسين سنة نعم هاجر إلى المدينة هاجر إلى المدينة فبقي فيها عشر سنين وبعد هذا العمر صلى الله عليه وسلم توفي المدينة وكانت مكة أحب بلاد الله إليه كما قال ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت وكلنا يعلم لما اشتدت عليه الحمى وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في بيته دفن في مكانه لأن الأنبياء هكذا حالهم فتوفي في الوقت الذي يزعمون أنه ميلاده فكانت حياة عظيمة حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه لطائف المعارف لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون فمنهم من دهش فخولط ومنهم من اقعد فلم يطق القيام ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال إنما بعث إليه وأكثرنا يعلم حال الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الموقف حتى قال عمر رضي الله عنه الذي يزعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه وإنما رفع كما رفع عيسى بن مريم صلى الله عليهم جميعا فقال الشيخ رحمه الله وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا ورسولا وليكم السلام ورحمة الله فهذه الفترة بين أنه قبل النبوة أي قبل أن يأمره الله تبارك وتعالى بالدعوة كان قد اكتمل عنده أربعين عاما لأن هذه الأربعين يكتمل فيها نضج الرجال نضج الرجال يكتمل في الأربعين حتى قال الله تبارك وتعالى في القرآن حتى بلغ أشده وبلغ أربعين سنة فبلوغ الأشد والعقل والكمال في سن الأربعين للرجال ربما لكن انا ما جاء النصوص به انه للرجال وربما يكون للنساء ايضا نعم ف اوحى الله تبارك وتعالى له بالرسالة لما أو كمل في سن الأربعين صلوات الله وسلامه عليه طيب ان شاء الله تعالى سأكمل ان شاء الله عز وجل بعد أو المحاضرة القادمة حتى يكون الوقت متسع فيه للكلام حول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيسيرة عترة ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يطلع عليها عبرة له وعظمة به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما وأسال الله أن ينفعنا بهذا العلم ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشغل الله لا إله إلا أنت استغفرك وأتب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته